بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعلم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعنت عليهم طير المغضوب على الإن ولا الضالين زين للناس حب الشهوات عن الحياه الدنيا والله عنده حسن الثواب قل انبئكم بخير يقين والمستغفرين بالأسماء شيد الله امنه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله وَالْأُمَّنَ إِنْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اتَّقَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لن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 لكل شيء قديم يوم تجد كل نفس ما عملت من غير مخضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيُضَاهِرُكُمُ الْعِبَادُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الله لا يحب الكافرين فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سمزميتها مريم وإني أعيدها بك من الشيطان جَعَلْنَا لَهُ نَزْلًا هابطًا مِنْ حَسَنٍ وَأَنْبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلْنَاهُ زَكَرِيَّا إِنَّمَا نَخْوَنُ بغير حساب هناك تعزكني يا ربه قال ربها بني من لدولك ذرية طيبة إنك سبيبا تقوم بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح يا ليل الا هوس واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشق والاذكار واذ طالت مدائك يا مهو يا الله استفاد وترهوتي مسو عليك على السلام. بكلمة من مسكور المسيح عيسى من مريم وجيها وجيها في الدنيا والآفرة ومن المقربين ويكلم الناس في المد وكهدا ومن الصالحين قالت رب أنا يقول لي ولدنا ولم يمسسني بشر وَكَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا وَرَسُولًا إِلَى multimult poli يَغْزُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ يَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا <تصفيق> كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ استعين بنا سلوك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا zureko 국민因 uh disappointment. -huh. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وذكر اصلهم فيه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابقا انما هذا في الصحف الان